بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير, والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سونت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا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 حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي, أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ سُوقِ أَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا, ولا تيأسوا من روح اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن روح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فلن اخنوا عليه قانون قالوا يا أيها العزيز ما السنا واهلنا الضر وجئنا ببضات مسيات فوف الكيل فوف الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علنتم فعلتم بيوسف وأخيه, بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف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 وَإِن كنا لَخَاطِئِينَ قال لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين اذهبوا بقميصي هذا إِذْ فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم قال ابوهم اني لا ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالو تالله إنك لفي, إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه القاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم, إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا يا أبانا استغفر لنا ذنوب إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوين وقال دخل مصر ان شاء الله ان شاء الله آمين ورفع بويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي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 بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورب رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي, أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولي, أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما 129. وألحقني بالصالحين ذَانِكَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس